أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر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 فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدا فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدهم من أيام أخرى يريد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 فَالْيَسْتَجِيبُ لِي وَالْيُؤْمِنُ بِي وَالْيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَضْحُدُونَ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَقُ إلَى نِسَاءِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا, حتى يتبين لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر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 وَالَّذِينَ نَاسِبَ الْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ